المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل لا يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون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 فَوَرَبِّ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَمُطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ بَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامَةَ قَالَ سَلَامُ قَوْمٌ كَوْنَ فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت مرأته في صرت فصدت وجهها وقالت وقالت عجوز عقيم